شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون لا يخفى عليهم <تصفيق> <تصفيق> اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله أكبر الله Să mi-a Allahul îmi Allahu akbar. Allahu akbar. Avertis. Allah Allahu akbar. Allah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 أذفت إذ القلوب لد الحناجر كظمين ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع يعلم صائنة الأعين وما تخفي صدور والله يقضي بالحق والذين يدعون الله لا يقضون الله هو السميع البصير الله